بلك لعلهم يهتدون الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على مَا ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا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 العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة ثُمَّ وَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَّحْمَتِنَا رَحْمَةً ۚ وَلَوْ شِئْنَا لَذَهَبْنَا بِهِ ۘ وَلَٰكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ ۚ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ قُلْ يَتَوَفَّاكُم مَلَكُ الْمَوْتِ الذي وُكِّنَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَرُدَّعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ وَلَوْ شئن ل آتَين كل نَفْسٍهُدهَا وَ حَقّ القَوْل مِلَ أَمْلَ أنَّجَهًا النَّ مَ منَِ الجَّةِ وََّاسِأَجنعين فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا إِنَّا نَسِينَاكُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا وقفروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجر يدعون ربهم خوفا وطنعا ومما رزقناهم ينفقون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 مَا جَعللَى اللهَّهُ لِرَجُلم مِ قَلبَيْنِ فِي جوَوْوفِه وَماَا جَعللَ أَزْوَاجَكُم لئ تُغَهِرونَ مِنْهَُّعُم مهَاتِكُمْ وَماَا جَعَلَ أَدْع أَكُمْ أَبَنَاكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوهِكُم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 تَعَمَّدَت قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا إِنَّ النَّبِيَّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وَل الْ الأبحامِبعْضُهُمْ أَوْل بِبععضم فِي كتابِ اللهَّهِ مِن المُؤْمِنينَ وَالْمُهاجِين إللاا إِللاا أَن تَفعل إِ أَْائِكُم مَعْروفَ كََ ذلكَلكَ في الكتاب مَسطُور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 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا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 صُيُّو تَنَا عَوْرَه وَمَا هِيَ بِعَوْرَه إِنْ يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةُ دَآتُوهَا وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ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 مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا يَجْزِي اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيَعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِن شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ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 فَليقًا تَقُتُلونَ وَتَكْسِونَ فَلقَا وَأَوْرَثَكُمْ أَْضَهُم وَدِيياوَهُم وَأَمولَهُم وَأَض لَم تَقَُوهَا وَكَانَ اللهَّهُ على كُِّ شَيئ قَدير يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِن كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا وَإِن كُنتُمْ تُرِيدُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ مَن يَتَّقِ مِنكُنَّ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 ان الله كان لطيفا خبيرا ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين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 يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكره واصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم مِنَ الظلمات الى النور وَكَانَ بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقوا له سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه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 قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ وَمَنْ إِبْتَغَيْتَ مِنْ مَنْ عَزَلْتَ فَل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 اِذَا نَذَرْتُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِلَيْهِ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنكُمْ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 ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا أبناء أخواتهن ولا لسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا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 رَفْنَ فَل يُقزَين وَوكَانَ الله وَفور الرَّحيمَا ل إِلَّ مِنتَهِ المُنافقونَ والَّذينَ فيِي قُلوبِهم رَض وَمُرجِفونَ في المدينَةِ لَ نُغركَ لِهِم سَُّ لا يجَاورونكَ فيِيهَا إِلاا قَلد مَعونين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 وَقالَاوا رَبّنَ إِ أَطَعنَ سَادَتَناَا وَكُبَرَ أَنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فَأَضَلّونَ السَّملَا رَبَّنَ آاتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنْ الععَذاَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنَ كَبرا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 عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظلوماً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 قُلْبَل وَرَبِّين تَأتِيًاَّكُمْ عَالِم الْ الغَيْبِ لَا يَعزُجُ عَنْهُ مِثْقالَاالُوا ضَوْوَةِ فيِي السَّمَواتِ وَلَا فِي الأبضِ وَلَا أَصرُ مِن ذَلِكَ وَلَا أكْبَغُوا إِللاا إِللاا فيِي كِتابَابِم مُبِين بِأَجزَ الَّينَ آمَنُ وَعَمِلُ الصَّالِحات أولا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 يعملونَ لَهُ مَا يَشاء مَِّ حَبَ وَتَماثِي لَ وَجِفَانكَ الجَوَابِ وَقُدُون الاسَِات يعْعملَوا أَلَ دَودَ شُْرى وَقَلل مِن عبَادَ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 وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتِهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ ذَٰلِكَ جَزَاؤُهُمْ بِمَا كَفَرُوا وَهَل نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورُ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 وَرَبُّكَ على كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ لا يَمْلِكُونَ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ وَمَا لَهُمْ مِنْهُمْ من ظهير.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 صادقين قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القران ولا بالذي بين يدي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 يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملاغين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 صَدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُكُمْ وقالوا, وَقَالُوا مَا هَذَا إِلَّا إِفْكٌ مُفْتَرًى وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ وَمَا آتَيْنَاهُمْ مِنْ كِتَابٍ يَدْرُسُونَهَا وَ ورسلنا إليهم قبلك من نذير وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير قُل إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ أَن تَقُومُوا لِلَّهِ مُسْنًا وَصُرَدًا ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِكُمْ مِنْ جِنَّةٍ